برسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفس فيه فيكون طيرا فأنفس فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله